أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن الزر من آمن بالله واليوم والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسايلين وفي وفي الرقاب أصلت وأتّسّكَت والموّبون بعهدهم إذا عاهدو والموّبون بعهدهم إذا عاهدو الصابرين في البأساء والضّلاء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك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 117. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إن الله سميع عليم